الحيد يا حسين بالحبامه خيمتنا عمدها قطع عقبك لا هنا ليل ولا عاد ད� ད� مر ما بيه تذكر يوم واحنا زغ من حضن امي الزمان جوانا حيدر الكره عاني تبحر بوجهك والهجبي ليل نهار احسك ما بعيوني وحسك بالقلب سباح كانت ريدني انسى وبطل النوح ونيني اخذ ذكراك من قلبي وخذ من عين. شنت وياك انا اغنيك ش عايشه عندي من ذي <تصفيق> динали ثغر الرضاعه يا لخوه من فدا يا امي ويا وجهي على ما يزول ين جلي همي ويا روحي ذي بردان ريحه والدي وعمي راح الونس وي وجهك وي روحتك قلبي راح يا مصباح نبلي يا خيمة هلي كلها تجمعنا على نورك ننام ونقعد بظلها قفت وهلي غوانا عقبكم باجد واله او نويتامكم امدع بظل يا ابن امي دمع جاري وقلب ممرود ايامي والشمس والدار كلها عقوب عينك سود امني القلب يا ابن امي بل تشلت ديارة ومن احرابك الخالق اسمع صوت خيت راح لو اني قاصدة واحد من اهل المجد ولا اثنين شن تصبر وهدي الروح عنهم وكيف دمع العين لاجن أخذ كل أهلي وخلاني غريب البين ولواني وطف عيوني وحت تحت ظلو عجران Oh, <laughs> شدار وعيونك خلت ما بعد بيها حباب نطب بداركم يجري على عتبة هادما سجاب ألم بيها يتاماكم وراملكم وسد الباب ومن زود الولم بهداي او ما بعد بي اصلاح يمر الليل وكذل سهرانة على ذكراك ويضطر الفجر وعيوني يتراوح ها ملقاك البصر يا ابن أمي لا ترجع ولا أنساك وظل بس سلوتي دموعي وبس أصفج الراح